كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لم ما غلوا وجاءتهم رسولهم وجاءتهم رسلهم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ رِقَاءَ إِلَّا قَال الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ رِقَاءَ أَتَتي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أو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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولم ضالين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 وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قالت آنا